ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما ومن يهاجر في سبيل الله إلى آخره هذه الآية تحريض على الهجرة وترغيب في مفارقة المشركين وأن المؤمن حيثما ذهب وجد عنهم مندوحة وملجأ يتحصن به فهذه الآية فيها فضل عظيم للهجرة في سبيل الله تبارك وتعالى. ومن يهاجر في سبيل الله. ذكرنا أن الهجرة لها معنى. فما المراد بالهجرة هنا؟ المراد بالهجرة هنا الهجرة المعروفة الخاصة وهي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. هذا المراد بالهجرة. وإلا هناك تعريف عام. فإن الهجرة الانتقال أو ترك ما. تركوا ما يبغضه الله ورسوله إلى ما يحبه الله ورسوله هذا بمعنى ماذا؟ العام ومن ذلك هجرة المعاصي ولذلك جاء في بعض الآثار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حينما سئل على الهجرة أن تهاجر ما حرم الله وفي البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه فالمراد بالهجرة أن يهاجر الإنسان بقلبه وأن يهاجر ببدنه أما المراد بالهجرة هنا الهجرة من بلد الشركي الذي لا يستطيع أن يقيم دينه فيه إلى بلد الإسلام ومن يهاجر في سبيل الله وقوله ومن يهاجر في سبيل الله تنبيه على أنه ينبغي أو أن الأجر المترتب على الهجرة إنما تكون لمن هاجر في سبيل الله لأن بعض الناس قد يهاجر لغير الله كطلب العلم كالجهاد كالكرم يكرم لغير الله يطلب العلم لغير الله فقد يهاجر الإنسان لمرأة يتزوجها قد يهاجر لدنيا يصيبها هو في الظاهر مهاجر، وفي الواقع خاطب هو في الظاهر مهاجر وفي الواقع ناكح أمام الناس ظاهرا مهاجر هاجر انتقل من بلد الشرك إلى بلد الإسلام لكن له أهداف وأغراض ليست في سبيل الله ولذلك جاء في الحديث في حديث عمر قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله فمن كانت هجرته إلى الله ورسول نيه فهجرته الى الله ورسوله اجر ومن كانت هجرته يدني يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه فليس لك الا ما نويت فلذلك دائما ربنا تبارك وتعالى ينبه في قضيه الجهد في سبيل الله قضية الهجره ينبه في سبيل الله أي من أجل إعلاء كلمة الله ومن أجل رأي الله ومن أجل رأي الدين وحفاظا على الدين يريد ما عند الله تبارك وتعالى يريد حفاظا على دينه ومن يهاجر في سبيل الله إخلاصا لله عز وجل موافقة لشريعته متابعة للرسول صلى الله عليه وسلم فمن هاجر في سبيل الله جاءه الأجر العظيم والثواب الكبير فإن الله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عمله ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه قال يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعه هذا فضل عظيم للهجرة يجد في الأرض مراغما كثيرا وكما قلنا إن بن كثير قال وأن المؤمن حيثما ذهب وجد عنهم منتوحة مندوحة وملجأ أن يتحصن به وقال السعدي هذا في بيان الحث على الهجرة والترغيب وبيان ما فيها من المصالح فوعد الصادق في وعده أن من هاجر في سبيله ابتغاء مرضاته أنه يجد مراغما في الأرض وسعه فالمراغم مشتمل على مصالح الدين والسعه على مصالح الدنيا مراغما كثيرا قال ابن كثير رحمه الله الظاهر والله أعلم أنه التمنع الذي يتحصن به ويراغم به الأداء والرازي رحمه الله له كلمة جميلة يقول المعنى ومن يهاجر في سبيل الله إلى بلد آخر يجد في أرض ذلك البلد من الخير والنعمة ما يكون سببا لرغم أن في أعدائه الذين كانوا معه في بلدته الأصلية وذلك لأن من فارق وذهب إلى بلدة أجنبية فإذا استقام أمره في تلك البلدة الأجنبية ووصل ذلك الخبر إلى أهل بلدته خجلوا من سوء معاملتهم معه ورغمت أنوفهم بسبب ذلك إلى أن قالوا حمل اللفظ على هذا أقرب من حمله على ما قالوا يجد في الأرض مراغما ما يرغم به الأعداء فحينما هاجر من هذا البلد يتوهم الأعداء ماذا أنه سيذهب إلى بلد آخر لن يجد فيها شيئا لأنه ترك ماذا ترك الأوطان وترك الأراضي وترك المال وترك الأولاد فيتوهم متوهم أو كثير من من ضعف إيمانهم وكذلك الأعداء أن الإنسان الذي يهاجر هذا إنسان كما نقول في اللغة العامية هذا سفيه وهذا مجنون أين يذهب ويهاجي لبلد أخرى ليس له عمل وليس له أرض وليس له بيت ووائل آخره فأخبر الله عز وجل أن من هاجر في سبيل الله سيعوضه الله عز وجل كما ترون عند العوام الآن هذا من باب التقريب فقط حينما يكون الإسلام موظف في وظيفة وهذه الوظيفة حرام فيؤمر بترك هذه الوظيفة ماذا يقول من ضعف إيمانه ماذا يقول يقول كيف تترك هذه الوظيفة من أين تعيش ومن أين تأكل نعوذ بالله من الخذلان هذه مثلها كيف تأكل كيف تعيش نقول من ترك شيئا لله أو الله خيرا منه فحينما يهاجر الإنسان يأتي الكلام كيف يذهب ويترك عمله ويترك وطنه ويترك أهله وقاربه يذهب إلى بلدة أجنبية فأخبر العزيز الحكيم فأخبر الجبار العلي فأخبر الله العظيم الحي القيوم سبحانه وتعالى الصادق بوعده أن من هاجر لله لا يضيعه الله عز وجل وهؤلاء الصحابة هاجروا فماذا كان وضعهم؟ وضعهم كل أحد يعرف فتحوا البلاد ورفع الله قدرهم وأخذوا الأجور العظيمة ووجدوا في المدينة خيرا عظيما من النعمة والسعة لغيرها فهذا بيان لمن وفقه الله أن من هاجر فلا خوف عليهم ولا هم يحسنون يجد في الأرض مراغما كثيرا يجد في الأرض الذي هب إليها مراغما كثيرا ما يرغم به أنوف الأعداء الذين أخرجوه يجد فيها من النعمة ويجد فيها من كل خير والواقع أكبر دليل أضف إلى ذلك وسعه سعه في ماذا؟ في كل شيء بعض العلماء قال سعه في الرزق وبعضهم قال سعه في البلاد وبعضهم قال من الضلالة إلى الهدى ونحن نقول ساعة في كل شيء ساعة في الرزق ساعة في انشراح السطر ساعة في ال من الضلالة إلى الهدى وإذلك يقول الطبري رحمه الله وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال إن الله أخبر أن من هاجر في سبيله يجد في الأرض مضطربا ومتسعا وقد يدخل في الساعة الساعة في الرزق والغنى من الفقر ويدخل فيه الساعة من ضيق الهم والكرب الذي كان فيه أهل الإيمان بالله من المشركين ببكة وغير ذلك من معاني الساعة التي هي بمعنى الروح والفرج من مكروه ما كره الله للمؤمنين بمقامهم بين ظهري المشركين وفي سلطانهم نعم إذن تطلق على عمومها ساعة في الرزق وساعة في الصدر وساعة في كل شيء ساعة من الهموم والغموم إلى اليسر والسهولة إلى غير ذلك. نعم.عكس ما يظن الناس أن من هاجر سوف يجد ماذا هما وغمما وتعبا وكذا لأنه ترك الديار. فالله عز وجل أنه الأمر على خلاف ذلك وأن من صنع شيئا لله ومن فعل شيئا لله فإن الله يعوضه. فهذه الآية فيها فضل الهجرة في سبيل الله ومن فضائل الهجرة ما جاء في هذه الآية وأيضا قال الله عز وجل فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا متى هذا جاء هذا الآجر؟ وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا بي بعد أن هاجر قومه عليه الصلاة والسلام إبراهيم وجعلنا لهم لسان صدق عليا. ما معنى لسان صدقا اي ثناء وذكرا طيبا لان اللسان يطلق على كم معنى على ثلاث يطلق يراد به الجارحه قال تعالى لا تحرك به لسانك ويطلق يراد به اللغه وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه اي بلغتهم ومن ايات خلق السماوات والارض واختلاف السنتكم اي لغاتكم ويراد به الذكر والثناء الحسن كما في هذه الايه ومن فضائل الهجرة في سبيل الله ما ذكره الله بقوله إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحمة الله هذه الثلاثة يقول عنها السعدي هي عنوان السعادة وقطب رحل عبودية الإيمان والهجرة والجهاد يعرف ما مع الإنسان من الربح والخسران هذه الأعمال الثلاثة على قدر إيمان الشخص يكون معه من هذه الأمان فكلما قوي إيمانه تجد عنده من الهجرة والجهاد والإيمان أكثر من غيره أيضا تكفير السيئات ودخول الجناء قال تعالى فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب قال ابن كثير أي ترك دار الشرك إلى داء وأتوا إلى دار الإيمان وفارقوا الأحباب والخلان والإخوان والجيران وقال ثوابا من عند الله أضافه إليه ونسبه إليه ليدل على أنه عظيم لأن العظيم الكريم لا يعطي إلا جزيلا كثيرا وقال السعدي فجمعوا بين الإيمان والهجرة ومفارقة المحبوبات من الأوطان والأموال طلبا لمرضات ربهم وجاهدوا في سبيل الله ومن فضاء الهجرة ما ذكره الله عز وجل بقوله والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لن بوء أنهم في الدنيا حسنة ولا أجر لآخرة أكبر لو كانوا يعلمون قال ابن كثير يخبر تعالى عن جزائه للمهاجرين في سبيله ابتغاء مرضاته الذين فارقوا الدار والإخوان والخلان رجاء ثواب الله وجزائه ومن الأحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحجة يهدي ما كان قبله رواه مسلم قال النووي فيه عظيم موقع الإسلام والهجرة والحج وأن كل واحد منها يهدي ما كان قبله من المعاصي ومن فضائل الهجرة يعني هذه عظيم فضل من فضائل الهجرة أن تدهر الشيطان لأنه كما هو معلوم الشيطان يمنع من الجهاد ويمنع من الهجرة ويثبط عن هذه الأمور العظيمة وفعلا ثبت كثير من الناس دنيا وتترك الدنيا أين تذهب تترك الديار تذهب إلى بلد أجنبي لا أحد لك فيه ربما تهان ربما ربما قال صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه فقعد, فقعد له بطريق الإسلام فقال تسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء أبيك فعصاه فأسلم ثم قعد له بطريق الهجرة فقال له تهاجر وتدع أرضك وسماءك فعصاه فهاجر ثم قاعد له بطريق الجهاد فقال تجاهد إلى آخر الحديث الله أكبر فمن هاجر فقد دحر الشيطان وأغضب الشيطان وأي عمل فيه غضب الشيطان ففيه رضا الرحمن وقد جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عليك بالهجرة فإنه لا مثل لها وفضائلها كثيرة بس هذا على وجه العجلة مقاصد للهجرة تكفير المسلمين البقاء بين الكفار ذريعه إلى موافقتهم تيسير الجهاد على اهل الاسلام هجران المكان الذي يكفر به والله المستعان الان الناس يفتخرون بالذهب إلى, الى ديار الكفار ومن المعلومه انا ساسالكم سؤال انسان ذهب الى ديار الكفار سيدرس او لاي امر من الامور هل سيلبس ملابس الاسلام سيرى في الصباح والمساء الكفار وسيرى الذين يحاربون الله والمنكرات وغيرها ولا شك شيء يجلس عندهم سنة أو سنتين أو سنوات لابد أن يفعل مثل فعلهم يجلس عندهم ويعظمهم وواء إلى آخره ويضعف الدين ويبدأ يقلدهم في الظاهر حتى يجر ذلك إلى الباطن هذه الأمور لسأل الله السلام من عرفها عرف غربة الإسلام ومن يخرج من بيته مهاجرا من بيتي مهاجرا إلى الله ورسوله إلى الله ورسوله لا لهدف آخر ثم يدركه الموت أن يموته في أثناء الطريق فقد وقع أجره على الله أي ثبت ثوابه وأجره على من؟ على الله عز وجل وحصل له أجر الهجرة لماذا؟ لأنه لأنه مات في الطريق لأنه ذهب مهاجر قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما العمال بالنيات قال ابن كثير وهذا عام في الهجرة وفي كل الأعمال ومنه الحديث الثابت في الصحيحين في الرجل الذي قتل تسعة وتسعين نفسا ثم أكبل مه بعد ذلك العابد المئة ثم سأل عالما هل له من توبة والحديث مشهور جدا فإن هذا لأن هجرته لله اختصمت فيه ملائكه العذاب وملائكه الرحمه واخر امره صار الى ملائكه الرحمه وكان الى الارض التي ذهب اليها اقرب فرحمه الله عز وجل وغفر الله له نعم ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ماذا قال له العالم قال اذهب الى ارض فلان فاعبد الله ففيها اناس يعبدون الله فاعبد معهم ولا ترجع الى ارضك فانها ارض سوء نعم فوكان الله غفورا رحيما سبق معها وفي ثبات اسمائي من أسماء الله وأكثر صورة في القرآن ختمت آياتها بأسماء الله صورة النساء أكثر صورة في القرآن فيها أكثر من خمسين اسم من أسماء الله هذه الآية يلقى فيها فوائد الفائدة الأولى أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه هذا جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم سليمان لما قتل الخيل التي شغلته عن الطعام ماذا عوضه الله بالريح قدوها شهر ورواحها شهر ويوسف لما ترك المعصي عوضه عو كما تعرفون بما عوضه عو فمن ترك شيئا لله عوضه عو الله خيرا منه ومن فوائد الآية طبعا فضل الهجرة في سبيل الله لله تبارك وتعالى آية عظيمة يجب على من أراد أن يهاجر في سبيل الله لا يخاف لأنه ياتيه الشيطان ويقول أين تذهب وأين تخرج تترك الديار والأموال والجيران والخلان والأقارب تذهب إلى بلد أجنبي ليس لك مال ليس معك درهم الناس ما تعطي كيف تعيش في البلد الفلاني ليس لك أحد تهان تذهب قيمتك نعم لكن المؤمن الواثق بوعد الله لا يلتفت لهذا الكلام لكن كما تعرفون يعني هذا الأمر الجهاد والجهاد والهجرة يعني صعبة إلا على من وفقه الله عز وجل وإذلك العوامة وكثير من الضعفة الإيمان لا يريدونها ولا يمكن يهاجرون. وللفائدة لا يمكن الإنسان يهاجر من بلد الشركي لبلد الإسلام قبل أن يهاجر قلبه لأن هذه مبنية على هذه إنسان مقيم على المعاصي ومقيم على المعاصي ويعصي الله في الليل والنهار هل تتوقع أنه سيهاجر فلذلك أول الهجرة ما هو أن تهاجر بقلبك معصية الله فإذا هاجر معصية الله من معصية الله أن تهاجر البلد الذي يعصى فيه الله عز وجل نعم ومن فوائد الآية أن فضل الله على عبده أكثر من عمل عبده له وتأخذ من قوله يجد في الأرض مراغة من كثير وسعى فله ثوابان المراغم والساعة ومن فوعد الآية أن من أذل بطاعة الله أعز مؤخرا بطاعة الله فإن له العزة ومن فوعد الآية أن من سعى في الهجرة وادركه الموت فإن أجره ثابت كامل نعم وهل أحد يذكر حديث مشابه لذلك نعم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فإنه يبعث يوم القيامة ملبية في الذي مات وين وهو محرم وهو محرم وفي وفواد الآية ثبات اسمين من اسماء الله وهما الغفور والرحيم وما تضمناه من الصفة الغفور صفة المغفرة والرحيم صفة الرحمة وهكذا لقى العلماء القرآن كله نور والتثبيت مثل هذه الآيات يعني كثير من الناس حينما يريد أن يهاجر ولم يطلع على القرآن ولا يقرأ القرآن ولا يتبر القرآن يمكن ينسى هذه الآية لكن لدي من يعيش مع القرآن تجد أن القرآن كله نور تجيك آية فضل الهجرة آية فضل الجهاد آية فضل الثبات آية فضل القناعة آية فضل الإيمان فماذا يحدث في القلب يقين وثبات توفيق معروف أن الانسان إذا ما وجد شيء يشجعه يكسل فذلك الناس يوم تركوا حينما تركوا القرآن ولا يعيشون مع القرآن يظنون أنها أعمال وليس فيها اجور يظن أن ترك المعصية هكذا أترك المعصية أترك الوظيفة المحرمة لكن حينما يقرأ القران ويمر على آية القرآن وتكون حياتنا كلها قران تمر أمور مثبتات نعم فمثل هذه الآية كم من المسلمين سمعوها كم من المسلمين كم من المسلمين قرأوا معناها وعرف فضلها لو عرف الإنسان وقرأ مثل هذه الآيات وعرف ما في معناها وما حدث للصحابة يكون في ذلك تثبيت للإنسان لكن للأسف أصبح القرآن يعني هجر وترك وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا والله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد